بسم الله الرحمن الرحيم حم يم والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم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 لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون فانتظر يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشا ناس هذا عذاب اليم ربنا كشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَرِيبًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْصُصُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّامُ انْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ هُوَ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدْعُوَ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ